بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والفجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذيحج ألم تر كيف فعل التي لم يخلق مثلها وَقِيلَ ارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ فَارْجِعْ ۚ وَابْعَثْ فِي 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. فَرَا مِنْهُ وَنَرَى مَنْهُ فَيَنْقُذُ رَبِّي All right. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المان حبا kat il ardudak kandak ka waj'a اذِن فِي جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِيَ تَذَكَّرُ